6- استمع إلى الأسئلة وأجوبتها ثم أعدها كم يوماً في الأسبوع؟ في الأسبوع سبعة أيام ما هي أيام الأسبوع؟ أيام الأسبوع هي يوم الاثنين يوم الثلاثاء، يوم الأربعة يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحط